بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبص من دابة آيات لقوم يوقنون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 ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا, والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز عليم الله الذي سخفر لكم البحر لتدري الفلك فيه بأمره لتجري الحلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون فسخر لكم ما في السماعات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لا لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا, فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا الصيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزاك ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يبلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله, وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بطره, وجعل على بطره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أَفَلَا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا كتنا عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا اتوا بآبائنا قل الله يحييكم ثم يوميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطنون وترى كل امه دافيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنفق ما كنتم تعملون فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم, فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل إن الساعة لا ريب فيها قلتم قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقلين فبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء لكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم مستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الْأَرْضِ رب العالمين